الباب الثان في كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الثالثة من الكتاب كيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلام وفيه أربعة فصول الفصل الأول الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام الفصل الثان الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام الفصل الثالث توصيف العلماء لحقيقة الإسلام الفصل الرابع أركان الإيمان وحدوده الفصل الأول من الباب الثان الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام المبحث الثان الكفر بالطغوط شرط في الإيمان بالله وحده المبحث الثالث افراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام الفصل الأول الأدلة من القرآن الكريم على فهم حقيقة الإسلام المبحث الأول الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام الآية الأول قال الله شرطه تعالى شرطة في سورة التوبة آية فإن تبوا وأقموا الصلأة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال القرطبي فإن تبوا أي من الشرك وأقموا الصلاه واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هذه الآية فيها تأمل وذلك أن لا شرطه تعالى شرطة علق القتل على الشرك ثم قال فانتبوا والأصل أن القتل متى كان الشرك يزول بزواله وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة وهذا بين في هذا المعن غير أن الله شرطة تعالى شرطة ذكر توبة وذكر معها شرطين آخرين فلا سبيل إلى الغائهما نظيره قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال ابن العربي فانتظم القرآن والسنة والطرد اه انظر شرطة رحمن الله وإياك شرطة إلى كلام الإمام القرطبي أن التوبة تكون من الشرك وأن القتل لا يسقط إلا بالانتهاء عنه وقول الإمام ابن العربي أن الآية والحديث قد انتظم واتحد معناهما فينص القرآن أن الانتهاء عن القتل والأسر وتخلية سبيل المشركين شرطه التوبة من الشرك وأن الآية والحديث يأمرت أن أقاتل الناس معناهما واحد وقال الإمام البغوي فيها فانتبوا من الشرك واقموا الصلاه واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يقول دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكته وقال ابن كثير واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد اي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ولهذا قال فإن تبوا أقموا الصلأة وآتوا والزكاة. ولهذا اعتمد الصديق شرطة رضي الله عنه شرطة في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها ولهذا كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطة قال لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث وقال أبو عن ابن مسعود شرطة رضي الله عنه شرطة قال أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال يرحم الله أبا بكر ما كان أفقها وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال وقال أنس هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل الله قال الله شرطة تعالى شرطة فإن تبوا وأقم صلأة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال توبتهم خلع الأوثان وعباده ربهم وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قال في آية أخرى فإن تبوا أقموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وقال الإمام الطبري فإن تبوا ليقول فإن رجعوا عمهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه محمد إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أه قعل وكذلك أيضا قوله شرطة تعالى شرطة فإن تبوا وأقموا الصلأة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قال القرطبي قوله تعال فإن تبوا وأقموا الصلأة أي عن شرك والتزام أحكام الإسلام فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين قال ابن عباس حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة أه. وقال الإمام البغوي فإنتبوا من الشرك فإخوانكم فهم إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم أه قالت فهذه الآية نص في أن القتال لا يرتفع عن المشركين كفة إلا بالتوبة وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة واتفق السلف على أن المراد بالتوبة البراءة من الشرك وخلع عبادة الأوثان والأنداد والطواغيت وكل ما يعبد من دون الله مع التزام أحكام الإسلام وأن هذه الآية مع الحديث لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قد اتحد معناهما وانتظم واتفق المفسرين عند تفسير هذه الآية بإتيان هذا الحديث وأمثاله له أدل الدليل على أن الحديث أيضا يثبت نفس المعن وهو أن القتال لا يرفع إلا بالانتهاء عن الشرك والتزام أحكام الإسلام وهو مراد قوله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة إلا بحقها ويؤكد هذا أيضا الحديث الصحيح الصريح آمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله ولهذا قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن فانتظم القرآن والسنة واضطرد ولذلك بواب إمام المحدثين البخاري بابا في الصحيح فإن تبوا وأقم صلأة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ثم ساق بالسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله قال الحافظ وإنما جعل الحديث تفسيراً للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله صلى الله عليه وسلم أحتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحدة إياه قالت فمن هذا يعلم أن عصمة الدم والمال تكون بالتلفظ بالشهادتين والعمل بمقتضاهما وهو إفراد الله بالتأله والبراءة من عبادة الآلهة التي تعبد من دون الله وإلا لو قالها العبد ولم يعمل بها لم يعصم دمه وماله إذا كان متلبسا بالشرك ساعة نطقه بالشهادتين وأما إذا قالها العبد متشهدا بها شهادة الإسلام فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه مع افتراض أنه عالم بمعناها عامل بمقتضاه فإذا ظهر منه خلاف هذا حكم ردته قال الإمام شوكاني وليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلامنا وقال أيضا لا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث أمرت أن أقاتل الناس وهكذا من قال لا اله إلا الله متشهدا بها شهادة الإسلام ولم يكن قد مضى عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان الإسلام فالواجب حمله على الإسلام عملا بما أقر به لسانه وأخبر به من أراد قتاله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ما قال وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل افعالا تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الاموال فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته السنتهم من إقرارهم بالتوحيد ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في الإسلام والخروج من الكفر سواء فعل المتكلم بها ما يطابق التوحيد أو ما يخالفه لكانت نافعة لليهود مع أنهم يقولون عزير ابن الله وللنصارى مع أنهم يقولون المسيح ابن الله وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين ويقولون بلسنتهم ما ليس في قلوبهم وجميع هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيدة وقال أيضا شرطة رحمه الله منكرا على من اعتبر تلفظ بالشهادتين دون العمل بمعناهما قال وبالجملة فالسيد المذكور شرطة رحمه له شرطة قد برض النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد ويخالفه من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات وهذا الاعتبار لا ينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب وما صدر من الأفعال عن اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظ وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق قال فهذا المعنى شرطة بفضل الله شرطة مستفيد ذكره في القرآن والسنة وكلام السلف الصالح أن الانخلاع من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله شرط في تخلية السبيل وعسمة الدم والمال وإجراء أحكام الإسلام وأن هذا هو غاية القتال يرتفع بوجوده ويرجع بنقضه قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ولهما عن ابن عمر شرطة رضي الله عنهما شرطة مرفوع عن أي أنه شرطه صلى الله عليه وسلم شرطة قال يأمرت أن أقاتل الناس أي المشركين منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله والمراد العلم بمعناها والعمل بمقتضاها ويقيم الصلاه ويؤتو الزكاه فهما ركنان لا يستقيم اسلام العبد الا بهما فاذا فعلوا ذلك اي لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقموا الصلاه واتوا الزكاه يعصموا مني دماءهم واموالهم فلا يحل قتالهم حتى يأتوا بمناف للشهادتين الا بحق الإسلام وهو التزام شرائع قال أبو بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطة لقاتلتهم على ذلك الآية الثانية قال شرطه تعال شرطه وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله في سورتي البقرة مائة وثلاث وتسعون والأنفال تسعة وثلاثون قال ابن كثير في آية الأنفال وقال الضحاك عن ابن عباس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني لا يكون شرك وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس، والسدي، ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم، وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا، حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتتن مسلم عن دينه، وقوله، ويكون الدين كله لله، قال، الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية، قال، يخلص التوحيد لله وقال الحسن وقتادة وابن جريد ويكون الدين كله لله أن يقال لا إله إلا الله وقال محمد بن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دون من الانداد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفر ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله اه وقال البغوي في آية البقرة وقاتلوهم يعني المشركين حتى تكون فتنه أي شرك يعني قاتلهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام فإن أبا قتل ويكون الدين أي الطاعة والعبادة لله وحده فلا يعبد شيء دونه فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا عدوان فلا سبيل إلا وعلى الظالمين قال ابن عباس نع وقال أيضا في آية الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك قال الربيع حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين كله لله أي ويكون الدين خالصا لله لا شرك فيه فإن انتهوا عن الكفر فإن لها بما يعملون بصير أه وقال القرطبي في آية البقرة فيه مسألتان الأول قوله شرطة تعالى شرطة وقاتلوهم أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على من رآها ناسخة ومن رآها غير ناسخة قال المعن قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار دليل ذلك قوله شرطة تعالى شرطه ويكون الدين كله لله وقال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر لأنه قال حتى تكون فتنة أي كفر فجعلوا الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم الفتنة هناك الشرك وما تبعه من أذى المؤمنين الثانية فإن انتهوا أي عن الكفر إما بالإسلام كما تقدم في الآية قبل أو بأداء الجزية في حق أهل الكتابة قال فهل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا البرهان من برهان؟ أن القرآن ينص على أن القتال لا يرفع رؤوس المشركين الا بانتهائهم وأقلاعهم وتبرئهم من كل ما يعبد من دون الله مع خلاص العبادة لله الواحد القهار وأن الآية والحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بنص السلف الصالح يدلان؟ على هذا المعنى لا كما فهم كثير من المتأخرين أن المقصد والغاية هو مجرد التلفظ بالشهادتين وإن لم تخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر الى الإيمان بالله وحده فيالها من حجة ما قطعها للمنازع العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة من ومن المعلوم بيقين أن الانخلاع من الشرك الذي نصت عليه الآيات أنه شرط في تخليه السبيل يسبقه العلم به وبقبحه حتى يتم البراءة منه قال ابن القيم وعلى هذا الأمر العظيم محبه الله اسست الملة ونصبة القبلة وهو قطب رحل الخل والأمر الذي مدارهما عليه ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله وحده وأثن عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم وقال أيضاً ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب كإنما تنقض عر الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منهم أو دونه فينقض بذلك عر الإسلام عن قلبه ويعود المعروف منكراً والمنكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد توحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقه الأهواء والبدعة قعل هذا كلام شرطة بفضل الله شرطة خبير بالشريعة ومقاصدها فكيف يتوب من الشرك من لا يعرفه ولا يعلم قبحه وكيف يعبد الله من لا يعرف حد العبادة والتوحيد والطاعة له وحده لا شريك له وهذا كما قال الشيخ شرطة رحمه الله تعالى شرطة وما عبد الله وحده وأثنى عليه ومد إلا بالعلم نخلص من هاتين الآيتين السابقتين أن القتل والقتال يرفع عن رؤوس المشركين ويخلي سبيلهم ساعة توبتهم وبراءتهم وانخلاعهم من الشرك والتزام التوحيد المبحث الثان الكفر بالطغوط شرط في الإيمان بالله وحده الآية الثالثة قوله شرطة تعالى شرطة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة الانفصام لها والله سميع عليم البقرة مائتان وستة وخمسون قال القرطبي يقول شرطة تعالى شرطة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقه جزم بالشرط والطغوت مؤنثه من يطغى شرطه وحكى الطبري شرطة يطغو إذا جاوز الحد بزيادة عليه فقد استمسك بالعروة الوثقة جواب الشرط فقال مجاهد العروة الإيمان وقال السدي الإسلام وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك لا إله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد. وقال البغوي فمن يكفر بالطغوت يعني الشيطان وقيل كل ما عبد من دون الله شرطه تعالى شرطة فهو طاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين لا انفصام لها لن انقطاع لها وقال الشنق في قوله شرطة تعالى شرطة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أني أعبد الله واكتنب الطغوت ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه كما بينه شرطة تعالى شرطة بقوله فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلى غير ذلك من الآيات وقال ابن كثير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقة أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم ومعنى قوله أي الفروط في الطغوت أنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها قال مجاهد فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني الإيمان وقال السدي هو الإسلام وقال سعيد بن جبير والضحاك لا إله إلا الله وهذه الأقوال صحيحة ولتنافي بينها أه وقال الإمام الطبري والصواب من القول عندي في الطغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء فتأويل للكلام اذا فمن يكحد؟ ربوبية كل معبود من دون الله فيكثر به ويؤمن بالله يقول ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده فقد استمسك بالعروة الوثقة يقول فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه والله سميع عليم يعني شرطة تعالى ذكره شرط والله سميع إيمان المؤمن بالله وحده الكافر بالطغوط عند أقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله عليم بما عزم عليه من توحيد الله وإخلاص ربوبيته قلبه وما انطوى عليه شرطة من البراءة من الآلهة والأصنام والطواغيت شرطة ضميره وبغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلفه لأي نكتم عنه سر ولا يخف عليه أمر حتى تيجاز كل يوم القيامة بما نطق به لسانه وأضمرته نفسه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرنا وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلم أن الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطغوط والدليل قوله شرطة على شرطة فمن يكفر بالطغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل والعروة الوثقة شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة من غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له قلت انظر رحمك الله شرطة تعالى شرطة إلى هذه الآية ما أحكم معناها وقوة بيانها إذ أنها توقف الاستمساك بالعروة الوثقى التي هي الإسلام باتفاق المفسرين على شرط شرطة كما قال القرطبي والشنقيطي ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم شرطة وهو الكفر بالطغوط والإيمان بالله وحده ومن المعلوم أن فقدان الشرط ينفي مشروطه فالإسلام لا بد فيه من الكفر والبراءة والجحد وخلع كل ما يعبد من دون الله وإفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وإلا انفصمت العروة الوثق في يد مدعيها لأن الإيمان بالله والإيمان بالطغوت متضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان فلا يجتمع في قلب عبد الإيمان بالله والإيمان بالطغوت لأنه أي محل واحد منهما في قلب إمرء طرد الآخر فإما إيمان بالله وحده وإما إيمان بالطغوت أيًا كان نوعه فمن المحل أن يقال فلان هذا من شيعة الرحمن ومن شيعة الطغوت أو فلان هذا موحد مشرك أو مسلم كافر فهذا هو الإسلام الذي أمرنا أن نبلغه للناس وأن لا نرفع سيف عنهم حتى يقروا ويدينوا به فمن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله ويبقى سؤال أريد من أخي القارئ الإجابة عليه وهو من لم يخلع الأنداد أو الأوثان أو عبادة الطواغيت أو ارتض طاغوتا يسوس العبادة ويحكم فيها بما شاء من تشريعات وأحكام دون الله ورسوله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فهذا هذا كفر بالطاغوت أم آمن به ثم بعد هذا هل هو مستمسك بالعروة الوثقاء من انفصمت من بين يديه المبحث الثالث إفراد الله بالحكم شرط في تحقيق الإسلام الآية الرابعة قوله شرطة تعالى شرطة قل يا أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم الله ونعبد الله ولها ولأن نشرك به شيئا والأية يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آل عمران أربع وستون قال القرطبي الأول الخطاب في قول الحسن وابن زيد والسدي لأهل نجران وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدينة خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب وقيل هو لليهود والنصارى جميعا وفي كتاب النبي إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهد يأما يا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يأتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسين ويا أهل الكتاب تعالوا وإلى كلمة سواء لفظ مسلم الثانية قوله شرطة تعالى شرطة ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله شرطة تعالى شرطه وهو نظير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله الثالثة فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوا إليه فقولوا اشهدوا بأن مسلمون أي متصفون بدين الإسلام منقضون لأحكامه معترفون بما لله علينا في ذلك من المنن والإنعام غير متخذين أحدا ربا لا عيسى ولا عزيرا وللملائكة لأنهم بشر مثلنا محدث كحدوثنا ولا نقبل من الرهبان شيئا بتحريمهم علينا ما لم يحرمه الله علينا فنكون قد اتخذناهم أربابا وقال عكرمة معن يتخذ يسجد وقد تقدم أن السجود كان إلى زمن النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة ثم نهى النبي معاذنز لما أراد أن يسجد كما مضى في البقرة بيانه وقال ابن كثير هذا الخطاب يعم أهل الكتاب ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم أي عدل ونصف مستوي نحن وأنتم فيها ثم فسرها بقوله الله ونعبد الله الله لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا بل تفرض العبادة لله وحده لا شريك له هذه دعوة جميع الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أني أعبد لها واجتنب الطاغوت ثم قال شرطه تعالى شرطه والا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقال ابن جريج يعني نطيع بعضنا بعضا في معصية الله وقال عكرمة يسجد بعضنا لبعض فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي إن عن هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم ثم أخذ يذكر حديث هرقل آه. وقال الإمام الطبري يعني بذلك جل ثناؤه قل يا محمد لأهل الكتاب وهم أهل الطورات والإنجيل اغتعى لوادها لموا إلى كلمة سواء يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم والكلمة العدل هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا يقول ولا يدين بعضنا لبعض في الطاعه فيما امر به من معاصي الله ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه فانت تولوا يقول فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك اشهدوا بأن مسلمون وأما قوله والأي بعضنا بعضا أربابا فإن اتخاذ بعضهم بعضا هو ما كان بطاعة الاتباع الرؤساء فيما امروهم به من معاصي الله وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله كما قال جل ثناؤه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الله وليعبدوا إلها واحدا ثم ساق بسنده عن ابن جريج قال جول أيتخذ بعضنا بعضا أربابا يقول لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله ويقال إن تلك ربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لن يصلوا لهم وأما قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون فإنه يعني فإن تولى الذين تدعوهم إلى الكلمة السواء عنها وكفروا فقولوا أنتم أيها المؤمنون لهم اشهدوا علينا بأن بما توليتهم عنه من توحيد الله وإخلاص العبودية له وأنه الإله الذي لا شريك له مسلمون يعني خاضعون لله بهم تذللون له بالإقرار بذلك بقلوبنا ولسنتناه وقال الشوكاني والأي بعضنا بعضا أربابا تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعضهم منهم وازدراء على من قلد الرجال في دين الله فحلل ما حللوه له وحرم ما حرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا ومنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ثم ذكر حديث هرقل قال فهذه الآية الكريمة تتحدث وتفصل القدر المطلوب من العباد تحقيقه حتى يأمنوا على دمائهم وأموالهم وتجري عليهم أحكام الإسلام في الظاهر والله يتول السرائر وهو عبادة الله وحده لا شريك له وخلع عبادة الآلهة والطواغيت والأرباب وأن نكون جميعا عبيدا لله الواحد القهار وأن لا ننزل أحدا من البشر منزلة الإله والرب في الطاعة والتلقي والاتباع واتيان مفسرين بحديثه رقل عند تفسير هذه الآية والاستشهاد به لأكبر دليل على أن هذا هو الإسلام الذي تجري به الأحكام في الدنيا وأن هذه المعاني كلها تشملها الكلمة العاصمة للدم والمال وعندما يطالب الشرع قوما في موضع بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا وفي موضع آخر يطالب قوما بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولم يختلف المطلوب من كليهما علم بيقين مطابقة الحديث للآية والآية للحديث وثبت من هذا أن الإسلام الذي تجري به الأحكام في الظاهر شرطة والله يتولى الصرائر شرطة هو التزام التوحيد وترك الشرك قولا وعملا ومن المعلوم أن التزام التوحيد والبراءة من الشرك يسقه العلم بحسن التوحيد وماهيته وقبح الشرك وحده وهنا سؤال للقارئ الفاضل لو أن يهوديا أو نصرانيا قال للنبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة سأقر والتزم بكل ما جئت به وأفرد الله بالعبادة والتألو وأبرأ من عبادة المخلوقين إلا عيس وعزير أو قال له أسلمت وآمنت بما جئت به ثم وجده يدعو من دون الله أحدا ويتخذ أربابا من دون الله يحللون ويحرمون ويرسمون له كيفية حياته وحدودها بمعزل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما حكمه وأترك الإمام البغوية يجيب عن هذا السؤال قال في الآية عشرون من سورة آل عمران فإن حأجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أتوا الكتاب والأميين أسلمتم قوله شرطه تعالى شرطة فإن حأجوك أي خاصموك يا محمد في الدين وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لسنا ما سميتنا به يا محمد انما اليهوديه والنصرانية نسب والدين هو الإسلام ونحن عليه فقال الله شرطة تعالى شرطة، فقل أسلمت وجهي لله، أي قدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية فقال أهل الكتاب أسلمنا، فقال لليهود أتشهدون أن عزيرا عبده ورسوله؟ فقالوا معاذ الله أن يكون عزير عليه السلام عبدا وقال للنصار أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا معاذ الله أن يكون عيسى عبدا فقال الله شرطة عز وجل شرطة وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أي تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية قال نخلص شرطه بفضل الله وعونه وكرمه شرطة من هذه الايه أن الانتهاء عن الشرك والتزام توحيد هو القدر الذي لا يرفع سيف عن رؤوس المشركين حتى يقر ويلتزم به وأكتفي بذكر هذه الآيات العظيمة عن نظيرها في القرآن الكريم إذ أنه يوجد الكثير الكثير من الآيات التي تحوي هذا المعنى الجليل واضح كقوله شرطة تعالى شرطة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد لها واجتنب الطغوت النحل ستة وثلاثون وقوله شرطة تعالى شرطة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الأنبياء خمسة وعشرون وقوله شرطة تعالى شرطة اعبدوا لها ما لكم من إله غيره على لسان كل رسول إلى قومه وقوله ألا تعلوها علي واتوني مسلمين. النمل. واحد وثلاثون. وقوله: إن الحكم الله ولله أمر لا وتعبد الله وإياه. وغيرها الكثير من الآيات التي تتحدث عن القدر الذي بلغته الرسل إلى أقوامها وهو يدور على إفراد الله بالتاله ورفض عبادة ما سواه وأن الإقرار بهذا هو الذي يدخل صاحبه في الإسلام والله يتولى السرائر ويكون من المؤمنين بالرسل لا من الكافرين بهم الإيمان الذي تجري عليه به أحكام الإسلام في الظاهر هذا بخلاف الإيمان الذي يحرم صاحبه على الخلود في النيران شرطة اعاذنا الله جميعا منها برحمته وكرمه وعفوه شرطة. وهذا الإيمان الذي تجري به الأحكام هو المعني بقول معصوم صلى الله عليه وسلم يأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على أخرجه مسلم